ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يرجون inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqq li tahkuma baynan nasi ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيْتُونَ إذ وكان الله بما يعملون محيطا a um. هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدين فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ وَمَا يَعْمَلُ مِن سُوءٍ أَن نَفْسَهُ وَمَن يَكْسِبَ إثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ وَلَئِنْ أَذَقْنَاكَ مِنْ عَذَابٍ لَأَكْبَرْتَ مِنْهُ فَلَا تَسْأَلْنَا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لن تكن تعلم وكان فضلا